فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء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 لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ من فِي الْقُبُورِ اللهم اهدنا لصالح الأحيان قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.melamah.com خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة